ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتقذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبا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 إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أخصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم كثية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 لَقَدْ أُمِينُوا دُونِهِ أَلِهَةَ اللَّوْنَ لا يَأْتُونَ عَلَيْهِ بِسُلْطَانٍ بَيْنِ فَمَنْ أَوْلَمُ مِنْ مَنِ اسْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ عَصَبَ لَتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلُوَهُمْ إلى الكهف يا شُرَّلَتُم رَضُّكُمْ مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِن أَمْرِكُمْ مِن ثَقَافَةٍ فَتَرَشَّنَّ إِذَا قَلَعَتْ زَوَّرَنَ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِن ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ المهتد ومن يضل فلا تجد له وليا موفدا وتحسبهم أيقظا وهم رقود ونقربهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم ذات قذرائه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رحبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال خائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم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 كا طعاما فليأتكم برزق منه وليتلقص ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعصمنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا وأن الساعة لا ريب فيها يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيان الربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجداً فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعثتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمر فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستست فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وَقُلْ مُبْتَكِ إِذَا نَسِيتُ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَالزَّادُ كُلَّ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 كلام مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغباس والعشي يريدون وجهه ولا سعد عيناك عنهم تريد دينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا والسبع هواه وكان أمره فرصا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا سرادقها وإي استغثو يغات بماء كالملح يشوي الوجوه بس الشراب وزاد أسمر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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون سيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين, متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مؤتفقا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 قال له صاحبه وهو يحاوره اكستغث بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك برب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 بعث ربي أي يؤسِي نخيرة من جنتك ويُرسل عليها خُسبانا ويُرسل عليها خُسبانا من السماء فتصبح صعيدا ذلاق أو يصبح ما أُها غورا فلا تستقي عليه طلباً وأحيط بثمره وأحيط بثمره تأشرح يقلب كثيه على ما ألقت فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لن أشرك بربي أحداً ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عطبا وَأَقْرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنَّ زَلْمَهُ مِنَ السَّمَايِ فَأَقْتَلَفَ فَأَقْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ رِيَاحٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كثيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عقدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم واجعلنا بينهم موفقا وَقَالَ الْمُجْرِمُونَ النَّاعُ وَقَالَ الْمُجْرِمُونَ النَّاعُ فَظَنُوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِيهَا ذَا الْقُرآنِ لِلْنَاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ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 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحروا به الحق واتخذوه آياتي وما أنذروا هدواه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 وَإِذْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى تَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدَا وَرَدُّ كُلِّ قَوۡرٍ ذُرۡحَمًا لَوۡ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْلَىٰ وَتِلَكَ الْقُرَى أهْلَكْنَا هُمْ لَمْ يَغْلَمُ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَفَتَاهُنَا ذَرَحُ حَتَّى ذَلُغَ مِنْ عَلَى الْبَحْرِ إِنِ أَوْ أَنْفُ يَحْقُدَ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ تِهَامَتَيْهِما نَسِيَا حُوتَهما فاستقذت بهِ في البحر سربا فَلَمَّا جاوزا قال لفتاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أن عليه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباك قال ذلك ما كنا نبغي فاوتزا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رحدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال تتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن استبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرطها قال أقرقتها لتقرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا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 قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع ما صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا فَوَقَعَ حَسَائِنَا أَسَيَأَ أَهْلَ قَضِيَّةٍ اسْتَطْعَمَ أَهْلَهَا فَأَبَوْا, فأبوا أَنْ يُضِيفُوهُ مَا وَجَدَا فِيهَا جَدَرًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقضَّ فَأقامَ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا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 وأما الجذع فكان لغلامين يتي من في المدينة وكانت تحته كاذللهما وكانت تحته كاذللهما وكان أبوهما صارحا.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 حتى إذا بلغ مط لع الشمس وجدها تقله على قوم لَنَتَعَلَّمُ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحْقَنَ بِمَا لَزِيهِ خُضْرًا ثُمَّ أَسْبَعَ سَبَابًا حتى إذا بلغ بين السسين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأتوج ومأتوج مفتدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سبدا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 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عاذق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 وكم من الافتارين اعمالا الذين ظلت عيونهم في حيات الدنيا وهم يفتجون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائهم فحبطت اعمالهم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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا خالدين فيها لا يبعون عنها حولا قل لو كان البحر مجادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مذدا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد، فمن كان يعبد لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بأعبادة ربه أحدا.